بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن الفوائد التي ذكرناها بالأمس عندك عبد الله أحسنت وأيضا أحسنت وأيضا الحذر من أسباب الضلال اتباع الضالين, اتباع الضالين وهكذا حسن سنذكر الآن تكملة لهذه الفوائد من هذه الفوائد أن هناك فرقا بين المؤمن وغير المؤمن أي بين المسلم والكافر في الدنيا والآخرة هناك فروق بين المؤمنين وغير المؤمنين في الدنيا والآخرة وإذا قرأت في القرآن وجدت من هذا شيئا كثيرا فالله عز وجل قد أخبر بأن المؤمن حي ومعه نور بخلاف الكافر هو ميت ومعه ظلمة أو من كان ميتا فأحييناه، وكذلك أيضا كما في هذا المثل، الكافر ضيق الصدر حرج به، وأما المؤمن فهو مشروح الصدر، ومن ذلك أيضا إرسال الشياطين على الكافرين. بخلاف المؤمنين فإنها لا ترسل عليهم قال الله عز وجل إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا ومن ذلك أيضا أن الكافر له معيشة ضنك بخلاف المؤمن يقول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى انظروا إلى هذه الفروق وتأملوا قول الله عز وجل في المؤمنين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هكذا يعد الله عز وجل المؤمنين ويبين الفرق بين المؤمنين وغير المؤمنين حتى في الآخرة ابتداءا بأول منزل من منازل الآخرة في القبر وهكذا يوم القيامة إلى دخول الجنة أو النار فهل يستوي من يدخل الجنة ومن يدخل النار لا يستويان فريق في الجنة وهم المؤمنون وفريق في السعير وهم المجرمون من الفوائد أيضا الرد على دعاة المساواة بين المسلم والكافر فهناك من يدعو إلى المساواة بين المسلمين والكافرين باسم المساواة الإنسانية وليس هذا من العدل فالعدل كما قال أهل العلم هو المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات هذا هو العدل فمن فرق الله عز وجل بينه وجب أن نفرق قال الله عز وجل نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال سبحانه وتعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار الله عز وجل يأمرك أن تفرق فرق بين المسلمين والكافرين فرق بين أهل التقوى وأهل الفجور فرق أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض بل مما يؤسف له أنه قد صار العكس تماما أن يفضل من هو مفسد في الأرض على من يؤمن بالله ويعمل الصالحات صار العكس أن يوجد من يفضل أهل الفجور على أهل التقوى والله عز وجل قد أخبرنا بأن هناك فروقا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون هذه نصوص من القرآن الكريم ترد على دعاة المساواة المطلقة الذين يدعون إلى المساواة المطلقة بأنه لا فرق بين مسلم وكافر وقد سمعت النصوص التي تدل على الفرق من الفوائد أيضا أن المؤمن منشرح الصدر منفسحه في هذه الدار مع ما ناله من مكروه المؤمن يصاب بمكروهات لكن مع ذلك هو مشروح الصدر وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إذن هو مشروح الصدر في السراء والضراء صدره منشرح لما قدر الله سبحانه وتعالى وهو إذا انتقل إلى الدار الآخرة أعظم أعظم شرحا لصدره وأشد فرحا بلقاء ربه سبحانه وتعالى إذن انظر الآن عنده شرح صدر في الدنيا وكذلك في الآخرة أعظم مما كان له في الدنيا شرح الصدر في الآخرة أعظم مما كان في الدنيا هذا للمؤمن ومن الفوائد أيضا أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قد يقول شخص الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والله عز وجل قد أخبر بأن المؤمن الذي هداه الله يشرح صدره يشرح صدره فيضل صدره منشرحا الجواب لا تعارض بين الآية والحديث فهذا الذي هو في داخل السجن منشرح الصدر وتصور شخصا داخل السجن وصدره منشرح وقلبه مطمئن ونفسه هادئة وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن قال ماذا يفعل أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري أنا رحت فهي معي لا تفارقني إن سجني خلوه لاحظ إن سجن يظن الناس أنهم يضيقون عليه ولكن صدره يتسع أكثر وأكبر وهو داخل السجن منشرح الصدر تماما يستطيع الناس أن يغلقوا عليه وأن يضيقوا عليه في المنافذ والأبواب لكن هل يستطيعون أن يضيقوا على صدره؟ لا يستطيعوا لا يستطيع الناس أن يضيقوا ويغلقوا على صدره ليظل ذلك الصدر ضيقا حرجا وأيضا يقال إن للحديث تفسيرين صحيحين ذكرهما أهل العلم التفسير الأول أن المؤمن قيده إيمانه عن المحظورات المؤمن قيده إيمانه عن المحظورات يعني معنى الدنيا سجن المؤمن يعني أن إيمان المؤمن قيده عن الوقوع في المحرمات هذا معنى. وهو التفسير الأول الثاني أن ذلك باعتبار العواقب فالمؤمن لو كان أنعم الناس في الدنيا هو أنعم الناس في الدنيا فذلك بالإضافة وبالنسبة إلى مآله في الجنة يعد ما تنعم به في الدنيا سجنا لا شيء في مقابل ماذا؟ نعيم الآخرة فنعيم الآخرة أكمل وأعظم وكذلك يقال في حق الكافر الكافر وإن كان منغص عليه هذه الحياة وإن تنعم بما تنعم به في حياته الدنيا فإنه بالنسبة لما يكون في الآخرة من العذاب والنكال في نار جهنم هذا يعده جنة هذا المكان أو هذه الدنيا يعدها جنة ولذا ورد عن بعض العلماء لما اعترضه بعض اليهود وهو بثياب رثة ذلك اليهودي كانت عليه ثياب رثة وذلك العالم كان له منظر حسن وموكب جميل فإذا به يعترض فيقول له ألم يقل نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال بلى قال فلم الحال الذي أنت عليه فإن هذا لا يسمى سجنا لأنك في نعيم هذا ليس بسجن وأنا الذي أخبرت بأني في جنة أعيش في حالة الفقر والشدة فأجابه قائلا صدق النبي صلى الله عليه وعلا وسلم في هذا فإن النبي صلى الله عليه وعليه وعلى وسلم أخبر بأن الدنيا سجن المؤمن لأن مآله إلى جنة عرضها السماوات والأرض فصارت الدنيا ضيقة في مقابل الجنة الدنيا ضيقة في مقابل الجنة هو سيعطى جنه عرضها السماوات والأرض وهذه الدنيا لا تساوي شيئا أما أنت فإنما آلك إن مت على ذلك إلى نار تلظى فأنت الآن في فسحة من الأمر فسكت ذلك اليهودي عن الاعتراض على حديث النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم الفائدة الأخيرة في جانب تعبير الرؤيا. وقد علمنا أن كل مثل يذكر في القرآن نستفيد منه فائدة في تعبير الرؤيا وتفسيرها فيقال إن اتساع الصدر وحسنه في المنام يدل للكافر على إسلامه إذا رأى ذلك الكافر كافر رأى في منامه بأن صدره اتسع أو بأن صدره حسن ذاك دليل على إسلامه أنه سيسلم والعاصي يدل حسن صدره واتساعه في المنام على توبة منه صالحة وعلى انشراح للطاعة وتلذذ بها يتلذذ بالطاعة والعبادة وإذا كان في ضيق أو شدة كشف عنه ذلك الضيق وزالت عنه تلك الشدة هذا في جانب الصدر في اتساعه أو حسنه إذا رؤي في المنام بحسب حال الشخص وكذلك الصعود بكلفة إلى جبل هذا إذا وجد فيه المشقة والتكلف يدل على سوء عمل إن كان مسلما فإنه يدل على سوء عمله كالبدعة والوقوع في المعصية أو الإصرار عليها الإصرار على الذنب أو الاستمرار في البدعة فليحذر من ذلك أو أن ذلك الشخص إن كان كافراً سيجد ألوانا من الضيق والشدائد والقرب ما لا يستطيع أن يدفعه كذا تعبر هذه الأشياء إذا رؤيت في المنام نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم